ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تديد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمتها ولا اردت الى ربي لاجدا نقيرا انه ما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 إن تراني أنا أقل منك ما له ولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا قُصْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمُورِهِ فَأَصْبَحَ الْقَلْبُ كَفَنَهُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى أُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ وَمَا يَتَنَزَّلُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ قَوِيٌّ ثَوَابًا وَخَيْرُ النُّصُبَا